قد سمع الله قولا التي تجادنك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم صُحُفٌ إِلَّا اللَّائِي وَلَجَنُّحُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّفُورُ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ الَّذِينَ كُمْتُوا عَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّ ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطَعَامُ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحافظون صوله كبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزل آيات بيناتهم وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمرو أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ألم تر إلى الذين نو عن النجوى ثم يعودون لما نو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فيه فسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جنّم يصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا فَتَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنْ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ الله فليتوكل المؤمنون يا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 تُمر الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه بذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات